Kysykhil al-Ammiä, akram بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الأحباب الكرام ما زلنا في شرح كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى وهذا هو الدرس الأربعون من شرح كتاب الأوصاف واليوم هو التاسع والعشرون من شهر رجب لسنة 1432 من الهجرة والنبدأ إن شاء الله تعالى في كتاب الابتسالي من الجنابة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الاغتسال من الجناده. قال ذكر إسقاط الاغتسال عمن جامع إذا لم ينزل وإيجاب غسل ما مس المرأة منه. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني هشام بن عروة عن عروة عن أبي أيوب الأنصري رضي الله عنه قال حدثني أبي قال حدثني أبي, قال حدثني أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه السلام أنه قال إذا جمع أحدنا فأكسل ولم يمن ولم يمني يغسل ما مس المرأة منه وليتوضأ هذا حديث صحيح متفق عليه وهذا الحديث منسوخ كما سيأتينا إن شاء الله تعالى كان في بداية الإسلام الإنسان أكرمكم الله إذا جمع زوجته ولم يمني ولم ينزل فإنه يتوضأ ولا يعتسل وذلك نسخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الخطان فقد وجب الغسل وفروات لمسلم وإن لم ينزل لكن الذي يحب أن أشير إليه في هذه المسألة مسألة دقيقة جدا أشر إليها الإمام البخاري رحمه الله تعالى وكان استنباطا دقيقا جدا للإمام البخاري من هذا الحديث المنسوخ كأن البخاري رحمه الله أراد أن يبين أن الحديث لم ينسخ كله وإنما نسخ شطر منه هذا الحديث صحيح رأوه البخاري ومسلم إذا جامع أحدنا فأكسى ولم يمني فيغسل ما مس المرأة منه وليتوضى الإمام البخاري ترجم عن هذا الحديث ترجم عجيبة كنا كطلبة فقه نبحث لهذا الحكم عن دليل فلم نجد وهو رطوبة فرج المرأة ما حكمها طاهرة أم نجسة رطوبة فرج المرأة أكرمكم الله هذا الرطوبة قد تنزل من المرأة في أي وقت وتنزل من البنت وتنزل من المتزوجة الرطوبة العادية التي تنزل من المرأة البخاري رحمه الله ترجم على على ذلك بنجاسة رطوبة فرج المرأة وكأنه أصطبت ذلك من قوله فيغسل ما مس المرأة منه فيغسل ما مس المرأة منه هذه من دقائق الفقه ومن دقائق استنباطات الإمام البخاري رحمه الله تعالى وعلى كل حال فالحكم الفقهي في هذه المسألة أن المرأة التي ينزل منها سوائل فهل السائل الذي ينزل من المرأة طاهر أم نجس ينقض الوضوء أو لا ينقض فيها ثلاثة أقوال القول الأول أنه نجس وينقض القول الثاني طاهر وينقض القول الثالث طاهر ولا ينقض ثلاثة أقوال الأهل نكمل مسألتنا قال حدثنا إصحاف عن عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي عليه السلام إذا أعجل أحدكم أو أقحط فلا يغتسل قوله أقحط لا ينزل قال أبو بكر وقال غيره هو من قولهم قحط المطر إذا انقطع أو قل وقوله الماء من الماء أي أن الغسل من المني وقوله أكسل هو أن يجامع فيدركه فطور ولا ينزل وقد اختلف أصحاب النبي عليه السلام ومن بعدهم في هذا الباب فمما روي عنه أنه قال لا غسل عليه أو قال الماء من الماء علي وابن مسعود وأبو سعيد وابن عباس وأبي وسعد بن أبي وقاص ورافع بن خديج وأبو أيوب وقال زيد بن خالد سألت خمسة من المهاجرين فكلهم قال الماء من الماء وروي ذلك عن عروة قال حدثنا يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني منصور عن هلال بن إساف عن خرشة بن حبيب عن علي أن رجلا قال له الرجل يأتي أهله فلا ينزل قال ليس عليه غزل قال حدثنا يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سفيان وشعبة وشعبة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال سمعت ابن مسعود يقول الماء من الماء. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال لي عطاء سمعت ابن عباس يقول الماء من الماء. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه قال إذا أتى أحدكم أهله فأعجزه فلم ينزل فلا يغتسل. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن أسار عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال سألت خمسة من المهاجرين كلهم قال كلهم قالوا الماء من الماء قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا يحيى عن عبد الله بن كعب الحميري عن محمود بن لبيد أنه سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل قبل أن ينزل فقال زيد يغتسل قال محمود فقلت لزيد إن أبي بن كعب كان لا يرى عليه غزلا قال إن أبي قد نزل عن ذلك قبل أن يموت قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمر, عن عمر بن ذينار قال أخبرني إسماعيل الشيباني أنه خلف على امرأة لرافع فأخبرته أن رافعا كان يعزل عنها من أجل جراح كان بها لألا تغتسل قال ابن عيينة فأخبرني عثمان بن أبي سليمان عن نافع عن ابن نافع جبير عن إسماعيل أن رافعا كان يقول لها أنت أعلم يقول إن أنزلتي فاغتسلي خالف مش خلف تزوج امرأة. قال وحدثنا عن إسحاق قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاذ عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه كان يقول تعزل عن المرأة فإذا لم تنزل لم تغتسل. قال حدثونا عن بندار. قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت حميد بن نافع يحدث عن ابن وهب عن من تزوج مرأة أبي أيوب فحدثته أن أبا أيوب كان يأتيها فإذا لم ينزل لم يغتسل قال وعجبت طائفة للاغتسال بالتقاء الختانين وقالت قد كان ما روي عن أبي وغيره في أول الأمر ثم أمر الناس بالاغتسال بعده إذن القول الأول هذا قول الأول أنه لا يغتسل إلا إذا أمنى والقول الثاني يغتسل بمجرد التقاء الختانين وسوف يذكر من قال به من العلماء قال حدثنا علان بن المغيرة قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال قال سهل بن سعد وقد أذرك النبي عليه السلام فسمع منه وذكر أنه ابن خمس عشرة يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه ابن خمس عشرة يوم توفي وذكر أنه ابن خمس عشرة يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان كنعنده 15 سنة يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه ابن 15 يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبي أن الفتي التي كانوا يفتون يفتون أن الماء من الماء رخصة كان النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها أول الإسلامية ثم أمر بالاغتسال بعد قال أبو بكر ومن مذهبه أن الاغتسال يجب إذا جاوز الختان الختان وإذا التقى الختانان فيما روي عنهم عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وعائشة وشري وشريج وعبيدة وشريح وعبيدة والشعبي قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال كان عمر وعثمان وعائشة والمهاجرون الأولون يقولون إذا مس الختان الختان واجب الغسل قال حدثنا الحسن بن علي بن عثان قال حدثنا أسباط عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن ابن المسيب قال سمعت عمر يقول على المنبر لا أجد أحدا جامع مراته ولم يغتسل أنزل أو لم ينزل إلا عاقبته قال حدثنا يحيى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر عن علي رضي الله عنه قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال حدثني الحارث عن علي وعلقمتا عن عبد الله ومسروق عن عائشة قالوا إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل قال مسروق وكانت أعلمهم بذلك قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمشي عن إبراهيم عن علقمة أن ابن مسعود سئل عن ذلك فقال إذا بلغت ذلك اغتسلت قال سفيان والجماعة على الغسل قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول إنه كان إذا خالف الختان الختان فقد وجب الغسل قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر فذكره قال وكانت عائشة تقوله قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أما أنا فإذا خالطت أهلي اغتسلت قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادتا وحميد وحبيب عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا غشى الرجل امرأته فقعد بين شعبها الأربع ثم اجتهد بها نفسه فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن عائشة رضي الله عنها قالت إذا التقى الختانان وجب الغسل تلخيص المسألة حكم من جاء مع ولم ينزل اختلف الصحابة فيها على قولين لاحظ أنني لم أقل اختلف العلماء اختلف الصحابة فيها على قولين القول الأول أنه لا غسل عليه حتى ينزل وأستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء أي إذا أنزل ماء وجب عليه أن يغتسل بالماء والقول الثاني أن مجرد التقاء الختانين يوجب الغسل والقول الثاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم أجهدها فقد وجب الغسل ولقوله عليه الصلاة والسلام إذا جاوز الختان الختانة فقد وجب الغسل وفي المسلم وإن لم ينزل وهذا الحديث ناسخ للأحاديث المبيحة لذلك وغير موجبة للغسل لكن هذه المسألة كانت تكون منتهية معروفة يعني لكن العجيب في هذه المسألة أننا حينما ندرس أصول الفقه نحاول أن نلتمس مثالا لمسألة اختلف فيها الصحابة ثم حدث إجماع في عهد التابعين قل ما نجد مثالا على ذلك مسألة اختلف فيها الصحابة عادة مسألة التي اختلف فيها الصحابة يختلف فيها التابعون أن طلاب عبد الله بن مسعود في الكوفة يأخذون بقوله وطلاب ابن عباس في مكة يأخذون بقوله وطلبق الصحابة في المدينة يأخذون بقوله فبناء على اختلاف الصحابة في المسألة يختلف التابعون وبناء عليه يختلف الأئمة الأربعة وكل يقتنع بقول لكن نادر جدا أن تجد مسألة اختلف فيها الصحابة ثم حدث إجماع بعد عصر الصحابة فلم تجد أحد من التابعين خالف فيها هذه المسألة ولذلك تجد الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وكل العلماء تقريبا أجمعوا بعد عصر الصحابة على أنه إذا جاوز الختان الختانة فقد وجب الوصل إجماعاً لكن هذا الإجماع بعد عهد عصر الصحابة لماذا كان الاختلاف في عهد الصحابة؟ لأن الحكم نزل على مرحلتين المرحلة الأولى كان في بداية الإسلام من جامع زوجته أكرمكم الله ولم ينزل فلا غسل عليه إنما يتوضأ فقط ثم نسخ ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختانة فقد وجب الغسل وإن لم ينزل فعالم بعض الصحابة بالناسخ فقالوا به ولم يعلم بعض الصحابة به فظلوا على هذا القول حتى ماتوا تأن بعض التابعين يسأل خمسة من الصحابة فيقولون إنما الماء من الماء لكن بعد عصر الصحابة يأتي الإجماع كل علم بالناسخ. فأتى الإجماع ولم يقل أحد بالقول المسوخ ولذلك قال به لإئمة الأربعة ونقل الإجماع بن المنظر كما ستسمعوا الآن قال وبه قال مالك ومن تبعه من أهل المدينة وكذلك قال سفيان وجماعة من أهل العراق من أصحاب الرأي وغيرهم وهذا قول الشافعي وأصحابه وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وهو قول كل من نحفظ عنه من أهل الفتية من علماء الأمصار ولست أعلم اليوم بين أهل العلم فيه اختلافا يعني ابن المنذر ينقل الإجماع على أنه إذا التقى ختانا وجب الغسل ولا يعلم فيه اليوم اختلافا لأن الكل عالم ناسخ وهذه كما ذكرت لكم مكتوبة عندكم من الأمثلة على المسائل التي اختلف الصحابة فيها في مجال إجماع بعد عصر الصحابة. نعم. قال رحمه الله وكذلك نقول للأخبار الثابتة عن النبي عليه السلام الدالة على ذلك. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه السلام قال إذا جلس بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا حدثني هشام بن حسان قال حدثني حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي عليه السلام إذا جلس بين شعبها الأربعة ومس الختان الختانا فقد وجب الغسل وقال الشافعي قال الله تعالى ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل فكان معروفا في لسان العرب أن الجنابة الجماع وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق وكذلك ذلك في حد الزنا وإيجاب المهر وغيره الإمام الشافعي كما تعلمون من أئمة الفقه والاستنباط وقد فتح الله عز وجل عليه فتوحات كثيرة في ذلك فأراد أن يؤيد أن الغسل يجب بمجرد الجماع وإن لم ينزل فذكر له أمثلة من الشر فقال فكان معروفا في لسان العربي أن الجنابة الجماع أي وإن لم ينزل وإن لم يكن مع الجماع ماء دافئ. قال وكذلك في حد الزنا، يعني إذا ثبت الجماع إذا ثبت أكرمكم الله إيلاج في مرأة أجنبية وجب الحد وإن لم ينزل هذا بإجماع العلماء وإجاب المهر وغيره وكذلك لو أن رجلا تزوج مرأة وجامعها ولو مرة واحدة وإن لم ينزل ثم طلقها وجب لها المهر كاملا أما إن طلقها قبل الدخول فإنه يجب له نصف المهر نعم أما قضية الاحتلام لو احتلم إنسان في المنام هل يجب عليه الغسل أم لا وما الأدلة على ذلك نعم. قال رحمه الله ذكر إيجاب الغسل من الاحتلام قال أبو بكر دلت الأخبار عن النبي عليه السلام بإيجاب, عليه السلام بإيجاب الاغتسال على من احتلم قال أخبرنا الربيع وقال أخبرنا أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى النبي عليه السلام فقالت, فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء ومما روي عنه أنه قال عليها الغسل بالاحتلام علي وذر وذر وذر الهم قال حدثنا علي قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال إذا رأت المرأة ما يرى الرجل في المنام فأنزلت الماء فعليها الغسل وبه قال مالك والشافعي وأصحابه وأبو ثور وأصحاب الرأي ولا أعلم أني حفظت في ذلك اختلافا إلا شيء روية عن النفعي روينا عنه أنه قال وقد سئل عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل أتغتسل فقال إنما الحيض على النساء والحلم على الرجال قال أبو بكر وبالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أقول تلخيص المسألة حكم من احتلم في النوم أجمع العلماء على أن من احتلم بالنوم وجب عليه الغسل إلا إبراهيم النخعي رحمه الله والحديث الذي ذكره نعم إثارة الماء ذكروا بإسناد مسلسل بالأئمة، فقال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك الربيع من هو الربيع الربيع ابن من أحسنت الربيع ابن سليمان الجيزي الربيع ابن سليمان الجيزي من الجيزة في القاهرة وهو ناشر علم الإمام الشافعى الإمام ربيع هذا إمام كبير جدا في الفقه الإمام ربيع من الجيزة يروي عن الإمام الشافعي والشافعي يروي عن الإمام مالك ومالك يروي عن الإمام هشام إن كان هو هشام بن عروة عن أبيه فهو إمام وأبوه إمام فهذا الحديث من الأحديث التي المسلسلة بالأئمة وقوله هل على المرأة قولها هل على المرأة غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء دل ذلك على أن الإنسان إذا احتلم في المنام فرأى بللا رأى الماء يعني رأى المني واجب عليه الغسل أما إذا لم يرى المني فلا غسل عليه حتى وإن رأى احتلاما في النوم وهذه المسألة هي التي ستأتينا بعدها إن شاء الله نعم قال رحمه الله ذكر النائم ينتبه فيجد بللا ولا يتذكر احتلاما قال أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا رأى في نومه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللا ألا غسل عليه قال حدثنا علي قال حدثنا حجاج قال حدثنا عمار عن الحجاج ابن أرطاة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال إذا رأى الرجل أنه نكح ولم يجد بلة فلا يغتسل واختلفوا في من رأى بلة ولم يذكر احتلامه فقال طائفة يغتسل روي هذا القول عن ابن عباس وعطاء والشعبي وابن جبير والنفعي إذن على طريقة الإمام ابن المنذر أنه إذا طرحت مسألة يذكر الجزء المتفق عليه المجمع عليه منها أولا ثم يذكر المختلف فيه فقضية النائم ينتبه ويجد بللا إما أنه لا يجد بللا وإما أن يجد بللا فقوله أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا في نومه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللا لا غسل عليه إذن هذا الجزء المجمع عليه ثم انتقل إلى الجزء الآخر المختلف فيه واختلف في من رأى بلة ولم يذكر احتلاما استيقظ النوم فرأى بللا أكرمكم الله في سرواله لكنه لم يذكر احتلاما ولا حلما ولا شيء فما الحكم في ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة قال واختلفوا في من رأى بلة ولم يذكر احتلاما فقال الطائفة يغتسل روى هذا القول عن ابن عباس وعطاء والشعبي وابن جبير والنفعي قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال أنبأنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل ينام ويقوم وعلى طرف ذكره بلن قال يغتسل قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال أنبأنا أيوب عن نافع أن ابن عمر سئل عن الرجل يستيقظ فيجد البلة قال ابن عمر أما أنا فلو وجدت ذلك اغتسلت وقال أحمد أعجب إلي أن يغتسل إلا رجلا به أبردة, أبردة فقال إسحاق يغتسل إذا كانت بلة نطفة بلة نطفة الرجل به أبردة يعني أبردة احسنت مرض الأبرد مرض في الأعصاب يجعل المنية يسيل سيلا بلا شهوة كرمكم الله مرض بالاعصاب يجعل المنية يبطر منه بلا شهوة فهذا لا يغتسل حتى وإن نزل منه المنية لأن المنية نزل عن مرض إن إنما المنية الذي يغتسل صاحبه منه هو الذي ينزل دفقا كما قال الله عز وجل فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق وكما ثبت في السنن بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فضخت الماء فاعتسل إذا فضخت الماء أي نزل الماء دافقا نعم قال رحمه الله وروينا عن الحسن أنه قال إن كان انتشر إلى أهله من أول الليل فوجد بلة فهو من ذلك فلا يغتسل وإن لم يكن انتشر إلى أهله فوجد بلة فليغتسل وقول الحسن هذا قول ثاني يعني, يعني قول ثاني عن الحسن البصري يعني إيه إن كان انتشر إلى أهل من أول الليل يعني انتشر من أول الليل ثم نام واستيقف فوجد بلة على سرواله لا يغتسل وإن لم يكن انتشر في أول الليل ثم استيقظ فوجد بلة يغتسل ما معنى هذا الأثار نعم فتكون هذه البلة إيه لا مش بعد الاغتسال هو لم يغتسل أصلا نعم جامع قبل الله انتشر يعني انتشر الباشرة الباشرة لا احسنت الانتشار معناه في اللغة انتصاب القضيب اكرمكم الله يعني لا مس زوجته او قبلها اكرمكم الله فانتصب يعني وجد شهوته لكن لم يجامع ولم يحدث شيء ثم نام فإذا استيقظ على قول حسن إذا استيقظ فوجد بلة فلا يغتسل ليه لا يغتسل المسألة واضحة أيها فيكون هذا مذي أحسنت يكون هذا مذيا وليس منيا لأن المذي يأتي من المداعبة للرد لزوجته ونحو ذلك إذا داعب زوجته وانتشر أي وجد شهوة أكرمكم الله ثم قد يكون نزل قطرة قطرتان أثناء المداعبة من المذي الذي لا يوجب اغتسالا وإنما يوجد وضوءا فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المذيه اغسل ذكرك وتوضأ أما إذا كان لهم نوم طبيعيا ثم وجد بللا فإنه يغلب على ظن أن هذا البلل هو احتلام حدث في النوم والاحتلام يحدث كثيرا للشباب ويحدث للفتيات ويحدث للنساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء ويقول الأطباء بأنه زيادة منية في الجسم تنزل عن طريق الاحتلام، فالاحتلام مسألة صحية وليست مسألة مرضية كما يظن البعض، بعض الشباب في فورة الشباب عنده 18 سنة ولا 20 سنة يوم ويوم يغتسل كل يوم يغتسل هذه مسألة صحية يدل على أن جسد قوي وأن الغدد بتفرز على طول، ولا بد أن يتخلص من هذه الأشياء أو أن يكون هذا الرد يكثر من أكل السكريات. أو الأشياء التي تزيد من تكون هذه الحيوانات المنوية فهذه بسألة زيادة في الجسم بعض الناس لما يحدث له ذلك أو بعض الفئات لما يحدث ذلك كثيرا يظنوا أنه فيه مس وبعدين واحد يعلجه ويقول مس عشق ومش عارف اوه الكلام ده كله كل هذا خطأ وإنما غالبا يكون زيادة مني في الجسم في فترة مرحلة الشباب دي من فوران الجسد فينزل منه هذا المني لكن طبعا قول حسن البصري هذا قول ضعيف لأننا سنرجح القول الثالث ونبين أن قضية انتشار وعدم مش قضيتنا قضيتنا أنه إذا وجد بللا فلينظر إن كان هذا البلل منيا اغتسل وإن لم يكن منيا لا يغتسل والمني رائحته كريحة جمار النخل أو كريحة البيض الفاسد إذا هناك علامتان أو رائحتان يبين بهم الفقهاء رائحة المني وجد منيا جافا احتلم فأولله هو لا يدري في آخر الليل وجد بقعة أو بقعتين في السلوال يفرك البقعة ويشمها إذا كانت رائحتها مثل جمار النخل إن كان بيعرف رائحة جمار النخل أو رائحة البيض الفاسد فهذا فعليه أن يغتسل وإن فهو إما قطرات من البول أو قطرات من العرق أو قطرات من المذي فهذا كله لا اغتسال فيه نعم قال رحمه الله وقال الطائفة لا يغتسل حتى يوقن بالماء الدافق هكذا قال مجاهد وقال الحكم لا يغتسل وقال قتادة إذا كان ماء دافقا اغتسل فقلت لقتاده كيف يعلم ذلك قال يشم قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو حمزة الأسدي قال بينما أنا على راحلتي وأنا بين النائم واليقضان وجدت شهوة وانكسرت, وانكسرت نفسي فخرج مني ما بل حاذية فخرج مني ماء بل حاذية وما هناك فسألت ابن عباس فقال اغسل فرجك وما أصابك منه وتوضع ولم يأمرني بالغسل وقال خرج منه ماء أيمنية بل حاذية حاذي الرجل هما باطن الفخذين باطن الفخذان أكرمكم الله من جهة الخصيتين يعني نزل منه ماء كثير بل هذه المنطقة قال في لسان العرب والحذ والحذان لحمتان في ظاهر الفخذ تكونان في الإنسان وغيره. نعم. وقال مالك إذا وجد بلة لا يغتسل إلا أن يجد الماء الدافق. وقال الشافعي إذا شك أنزل أو لم ينزل لم يجب عليه غسل حتى يستيقن الإنزال وهذا قول أبي يوسف وقال أبو بكر وقد روين عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديثا وقدت, وقدت كل ما في إسناده قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال أخبرني ابن نافع عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال إن أحدنا يرى أنه قد أصاب امرأته في النوم ولا يجد بللا قال لا يغتسل وقال إن وجد ماء ولم يرى شيئا فليغتسل قال أبو بكر عبد الله بن عمر كان يحيى القطان يضعفه, يضعفه قال أبو بكر فمن رأى بللا فإن أيقن أنه بلة نطفة يغتسل وإن علم أنه مذي أو غيره بعد أن يعلم أن البلة ليست ببلة نطفة لم يجب عليه الاغتسال والأحوط له إذا شك فلم يدري بلة نطفة أو مذي أن يغتسل فإن أمكنه التمييز بينهما بشم كما قال قتادة فعل فإن رائحة نطفة الرجل تشبه رائحة الطلع الطلع طلع النخل يعني جمار النخل تلخيص المسألة الرجل الرجل يستيقظ من النوم فيجد بللا في سرواله ولا يذكر احتلاما هل يغتسل فيها عدة أقوال القول الأول يغتسل والقول الثاني وهذا قول لجمهور أهل العلم أو طائفة من أهل العلم منهم ابن عباس وعطاء والشعبي وابن جبير والنخعي القول الثاني قول حسن البصري إن كان قد انتشر إلى أهله في أول الليل فلا يعتسل وإن كان لم ينتشر فليغتسل القول الثالث لا يغتسل حتى يؤقن بالماء الدافق وهذا قول مجاهد والحكا لو استيقظ فوجد بللا لا يغتسل سواء كان منيا أو غيره. قول الرابع القول الرابع إن كان هذا الماء يتحرى فإن كان هذا الماء منيا أو يغلب على الظن ذلك يغتسل وإلا لا يغتسل وهذا هو القول الراجح وهو قول جمهور أهل العلم أن الإنسان يتأكد إن كان هذا الماء منياً يغتسل وإن كان مذيا أو عرقاً أو بولاً لا يغتسل نعم ثم انتقل إلى مسألة مهمة وهي مسألة ما إذا داعب الرجل زوجته وأكرمكم الله دون الفرج فلم يجامع لكن دخل ماءه فرج امرأته أكرمكم الله هل يجب على المرأة الغسل أم لا يجب نسمع كلام العلماء قال رحمه الله مسألة قال أبو بكر في الرجل يأتي المرأة دون الفرج فيدخل من مائه في فرجها قال الطائفة عليها الغسل. قال عطاء وعمر بن شعيب والزهري كذلك. قال أبو بكر ولا أجد دلالة أوجب عليها الدلالة أوجب عليها الغسل لدخول ماء الرجل في فرجها. أوجب عليها الغسل لدخول ماء الرجل في فرجها. قال واختلفوا في المرأة يخرج من فرجها ماء الرجل بعد الاغتسال. فكان الأوزعي يقول تتوضى وكذلك قال قتاده وأحمد وإسحاق وقال الحسن تغتسل قال أبو بكر تتوضى إذن ذكر المصنف مسألتي المسألة الأولى أكرمكم الله التي ذكرتها لكم داعب زوجته ثم لم يجامعه ولكن دخل ماءه أكرمكم الله في فرجه هل يجب عليها ذلك أن تغتسل أم لا؟ فيه قولين له العلم القول الأول واجب عليها الغسل والقول الثاني لا يجب وهذا القول الثاني هو اختيار ابن المنذر وهو الأقوى دليلا لأنه لا دليل لا دليل على إيجاب الغسل إنما إيجاب الغسل من الجماع ولم يحدث جماع. والمسألة الثانية عكس المسألة الأولى رجل أكرمكم الله عاشر زوجته وبعد انتهى اغتسل وبعد الاغتسال خرج منيه منها سال منها سيلان هل يوجب ذلك عليها غسلا الجواب لا يوجب غسلا لا يوجب غسلا لأنه ليس جماعا ولا في معنى الجماع إنما تستنجي وتتوظف فقط، لكن لا يوجب غسله. هناك مسألة ثالثة نضيفها إلى هذا، وهي فيما إذا جامع الرجل زوجته واغتسل، وبعد ما اغتسل سالت منه بقية المني بعد الاغتسال هل يغتسل مرة أخرى أم لا يغتسل؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم القول الأول يغتسل أن هذا مني والقول الثاني لا يغتسل وإنما يتوضى فقط فقد انتقض وضوء والقول الثالث لم ينتقد وضوءه لأن المني طاهر وقد وقد خرج خرج منه طاهر فلا غسل عليه ولا ولا وضوء. لكن القول الراجح والقول له ثاني أن هذا الرجل لا يعيد الاغتسال ولكن يعيد الوضوء فقط لأن الخارج من السبيلين سواء أكان طاهرا أو نجسا ينقض الوضوء. وهذا المني الذي نزل سال سيلانا ولم ينزل دفقا لأنه بقية في القضيب أكرم الله القاعدة عندنا أن المني إذا نزل من الرجل لإغماء أو جنون أو أبردته أو مرض أو نحو ذلك لا اغتسال عليه لا اغتسال عليه هذه قاعدة مهمة جدا المني إذا نزل من الرجل لأبردته أو جنون أو إغماء أو مرض لا انتسال عليه إنما يغتسل إذا نزل الماء الدافق ثم تكلم في مسألة نوم الجنوب لو كان الإنسان جنوبا أينام أم لا أم لا بد أن يغتسل قبل أن ينام قال رحمه الله ذكر الرخصة في نوم الجنوب. قال حدثنا علي قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن برد أبي العلاء عن عبادة ابن نسي عن عن غطيف ابن الحارث قال قلت لعائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتسل قبل أن ينام وينام قبل أن يعتسل قالت نعم قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعه الحديث واضح بجواز, الارتسال بجواز النوم قبل الارتسال ولكن هل يستحب له أن يتوضأ أم لا؟ هذا الذي سنأخذه في هذه المسألة قال رحمه الله ذكر وضوء الجنوب إذا أراد النوم قال حدثنا إصحاق عن عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن, عن ابن عمر أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل ينام أحدنا أو يطعم وهو جنب قال نعم ويتوضأ وضوءه للصلاة قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا حجاج بن منهل. قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي عليه السلام كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة واختلف أهل العلم فيما يفعله الذي يريد النوم إذا أراد أن يأكل أو ينام هذه الزيادة في صحيح مسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهذه الزيادة هي الشاهد الشاهد الحديث إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنوب يتوضى وضوها للصلاة هذه الزيادة تكتبها عندكم لأنه لم يذكرها وهي موجودة في صحيح مسلم من طريق الأسود عن عائشة أيضا نعم قال واختلف أهل العلم فيما يفعله الذي يريد النوم وهو جنب فقال الطائفة بظاهر هذه الأخبار التي رويت في هذا الباب ومما روي عنه أنه قال ذلك علي وشداد بن أوس وابو سعيد وابن عباس وعائشة والنخعي والحسن وعطاء ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا محاضر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إذا أصاب أحدكم, أحدكم جنابة من أهله أو غيرهم فلم يغتسل فاعاد أن ينام فليتوضأ وضوء الصلاة فإنه لا يدري لعله يصاب في منامه قال حدثنا علي قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد أن علي قال إذا كان جنبا فأراد أن ينام أو يأكل توضى توضى وضوءه للصلاة قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن شداد بن عوس قال إذا أصابت أحدكم جنابة ثم أراد أن ينام فليتوضى قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا سفيان عن عاصم من الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال الجنوب إذا أراد أن ينام أو يأكل فليتوضع قال حدثنا محمد قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال قال أم باء أبو حمزة الأسدي قال سمعت ابن عباس يسأل عن الجنوب إذا أراد يسأل عن الجنوب إذا أراد أن ينام أو يطعم قال فليتوضع وقد روينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة إذا غسل قدميه وذلك إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريش عن نافع قال كان ابن عمر إذا أراد أن ينام وهو جنوب صب على, يديه على يده ماء ثم غسل فرجه بيده الشمال ثم غسل يده التي غسل بها فرجه ثم تمضمد واستنثر ونضح في عينيه غسل وجهه وأيديه إلى المرفقين ومسح رأسه ثم نام وإذا أراد أن يطعم شيئا وهو جنب فعل ذلك قال حدثنا علي قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أجنب فأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام غسل كفيه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه وغسل فرجه ولم يغسل قدميه قال فيه قول ثالث قالهم ابن المسيب قال إن شاء الجنب نام قبل أن يتوضأ وقال أصحاب الرأي في الجنب إذا أراد أن ينام أو يعاود أهله قبل أن يتوضأ فلا بأس بذلك إن شاء توضأ وإلا وإن شاء لم يتوضأ وإذا أراد أن يأكل غسل يديه وتمضمد ثم يأكل قال أبو بكر وبالقول الأول أقول وذلك للأخبار الثابتة عنه عليه السلام الدالة على ذلك وفي قوله يتوضأ وضوءه للصلاة دليل على أن الوضوء الذي يتوضاه من أراد النوم وهو جنوب وضوء كامل تام وضوء لو لم يكن جنبا كان له أن يصلي به قال وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا تكلم بعض أهل العلم في إسناده قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام جنوبا لا يمس ماء قال ابن مهدي سألت سفيان عن هذا الحديث فأبى أن يحدثني وقال هو وهم يعني حديث الثوري يعني حديث الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة نعم هو حديث ضعيف ينام جنوبا ولم ولا يمس ماء حديث ضعيف، عفوا العلماء. إذا تلخيص المسألة. الجنوب يريد أن ينام هل يتوضأ فيه ثلاثة أقوال؟ القول الأول يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا. يعني يستنجي ويتوضى القول عائشة غسل ذكره وتوضى إذا أرد أن ينام غسل ذكره وتوضى القول الثاني يتوضى إلا غسل قدميه القول الثالث يغسل كفيه ويتمضمض فقط لأن هذا غسل الكفين والمضمضة كان يطلق عليها وضوء عند العرب والراجح أحسنت القول الأول لزيادة قول النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا وأراد أن ينام أو يأكل توضأ وضوءه للصلاة في كلمة وضوء للصلاة أوضحت لنا المقصود بالوضوء ومن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاح البخاري أينام أحدنا وهو جنب يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب يا رسول الله قال نعم إذا توضى أحدكم فليرقد وهو جنب وقيل بأن الوضوء يخفف الجناب أن هناك حديث لا تقرب الملائكة بيتا فيه جنبا لا تقرب الملائكة بيتا فيه جنوب فهذا الإنسان إذا توضأ ثم نام خففت الجنابة فقربته الملائكة فإذا نام جنوبا وإن كان يجوز له ذلك مع الكراها إلا أن حديث لا تقرب الملائكة بيتا فيه جنوب ولا سكران إلى آخر الحديث وفي رواية جنوب ولا كلب فكلمة جنوب تدل على أن الملائكة لا تقرب هذا البيت، فيستحب الإنسان إذا رضى يؤخر الغسل أن يغسل ذكره ويتوضأ ثم ينام. قال رحمه الله ذكر ذكر ضوء الجنوب إذا أراد الأكل والشرب. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو أويص المدني عن شرحبيل ابن سعد عن جابر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنب هل, هل ينام أو يأكل وهو جنب قال إذا توضأ وضوءه للصلاة قال أبو بكر وقد ذكرنا, وقد ذكرنا حديث عائشة في باب ذكر وضوء الجنب إذا أراد النوم قال وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة فقال الطائفة بظاهر هذا الحديث ومما رؤوين عنه أنه قال ذلك علي وابن عمر وعبد الله بن عمر قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن علي قال إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضعه للصلاة قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن سالم, عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب وهو جنب توضع وضوءه للصلاة قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن شريك عن شريك بن خليفة قال قلت لعبد الله بن عمرو آكل وأنا جنب قال توضع وضوءك للصلاة وفيه قول ثان وهو أن يتوضأ وضوءه للصلاة إلا غسل القدمين هذا قول ابن عمر قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن ابن عمر قال إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام وفيه قول ثالث وهو أن يزيد على غسل كفيه روى هذا القول عن عبد الله بن عمرو ومجاهد والزهري. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. قال أمدأن بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم ابن ابن ابن أنعم عن حيان ابن أبي جميلة عن عبد الله بن عمرو أنه كان إذا أجنب فأراد أن يأكل أو يشرب ماء لم يزد على غسل كفيه. هذا أثر ضعيف في عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي وهو ضعيف جدا معي. قال وفيه قول الرابع: قاله ابن المسيب قال يغسل كفيه ويمضمد ثم يأكل وقال النخاعي لا بأس أن يشرب الجنب قبل أن يتوضى وقال مالك يغسل أديه إذا كان الأذى قد أصابهما وقال أحمد وإسحاق يغسل يده وفاه. وقال أصحاب الرأي إذا أراد أن يأكل يغسل يده ويتمضمض ثم يأكل ولا يضره إن كانت يداه نظيفتين أن يأكل ولم يغسلهما قال أبو بكر نحب أحب إذا أراد أن يطعم أو أن يتوضأ فإن اختصر على غسل فرجه وتمضمض طعم وأحب إلى وأحب أن يغسل كفيه إن كان بهما أذى قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرا ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يطعم غسل فرجه وتمضمض ثم طعم قول ابن المنذر أحب إذا أراد أن يطعم أن يتوضأ لم يقل يستحب ذلك لأن الاستحباب حكم شرعي وإنما قال أحب ذلك أحب ذلك يعني أفضل ذلك الأول له ذلك أما تلخيص المسألة ذكر وضوء الجنوب إذا أراد الأكل أو الشرب فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم القول الأول يتوضى وضوءا كاملا والقول الثاني قول ابن عمر يتوضى إلا غسل القدمين والقول الثالث يغسل كفيه فقط والقول الرابع يغسل كفيه ويتمضمض. الراجح هو القول الأول قول الأول قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام أو يطعم توضأ وضوءه للصلاة ماشي إن شاء توضع إن شاء لم يتوضع مع القضية على الأصل لا يحرم عليه ذلك أن يكره له الوضوء على الاستحباب فقط ليس على الوجوب هذه المسألة كلها على الاستحباب يستحب لأ وضوء كاملا الوضوء إلا القدمين غسل الكفين كل هذا على الاستحباب ولذلك قول الحنفية إن شاء توضع إن شاء لا يتوضع لم نجعله قولا لأن هذا هو الأصل لم يقول أحد من أهل العلم بحُرمة ذلك بحُرمة أن ينام الإنسان بدون نظوء يجوز له ذلك لكن مع الكراهة من أجل الحديث الذي ذكرناه قال رحمه الله إباحة وطء الرجل أزواجه في غسل واحد. قال حدثنا محمد بن مهلين مهلين قال حدثنا محمد ابن مهل وإسحاق عن عبد الرزاق. قال حدثنا محمد بن مهل وإسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في غسل واحد قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة واحدة جمع وربما قال في يوم واحد في ليلة واحدة جمع وربما قال في يوم واحد قال أبو بكر وقد هذا القول عن ابن عباس وبه قال عطاء ومالك والأوزعي قال وحدثون عن سهل بن عثمان العسكري قال حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا جامع الرجل امرأته فأراد أن يعود قال لا بأس أن يؤخر الغسل وقال الطائفة إذا جامع واحدة ثم أراد أن يعود توضع وضوءه للصلاة كذلك قال عمر وابن عمر قال حدثنا علي قال حدثنا عبد الله قال عن سفيان قال حدثنا عاصم الأحول وسليمان التيمي عن أبي عثمان قال قال سلمان بن ربيعة عمي علي, عمي علي فسألت عمر فقال إذا جمعت ثم أردت أن تعود فتوضأ وضوءك للصلاة قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا قال أخبرنا حسين قال أخبرنا حسين عن محارب ابن ذثان قال سألت ابن عمر عن الجنب فقال إذا أراد أن ينام أو يطعم أو يعاود فليتوضى وقال أحمد إن توضى أعجب إلي وإن لم يفعل فأرجو أن لا يكون به بأس وقال إسحاق كما قال ولا بد من غسل فرجه إذا أراد العودة قال أبو بكر إن توضأ من يريد العودة فحسن وليس ذلك بواجب وليس للوضوء في خبر أنس ذكر وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديثين سوى ما ذكرناه وفي إسنادهما مقال وقد ذكرتهما مع علتهما في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب إذا أراد الرجل أن يجامع أكثر من زوجة في ليلة واحدة أو في يوم واحد هل يغتسل غسلا واحدا أم يغتسل لكل جماع غسلا؟ القول الأول يغتسل غسلا واحدا. القول الثاني يتوضأ إذا أراد أن يعاود. الراجح أنه يجوز له أن يصيب أكثر من زوجة بغسل واحد. لأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعله عليه الصلاة والسلام أراد ذلك أو فعل ذلك لبيان الجواز وأن هذا جائز ولذلك يقول إن توضى من يريد العودة فحسن لم يقل يستحب وأنما قال فحسن يبين أن هذا أفضل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لإرادة الجواز لكن هنا مسألة العلماء قالوا هل يجوز للرجل المتزوج أكثر من زوجة أن يجامع إحدى زوجتيه في ليلة الأخرى قالوا يحرم عليه ذلك يحرم على الإنسان أن يجامع امرأة في ليلة الأخرى وإن فعل ذلك قضى للأولى, قضى للأولى في ليلة الثانية إذا كيف طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه في غسل واحد أي فعل ذلك في يوم واحد أو في ليلة واحد العلماء في ذلك تفسيران التفسير الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب عليه أو لا يجب عليه المساواة في القسم يعني إذا كان يجب على غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت عند هذه ليلة وهذه ليلة أو هذه أسبوع وهذه أسبوع فهذا لا يجب عن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يبيت عند هذه ليلتين وهذه ليلة هذا أربع ليالي وهذه ليلتين وهذا لا يعطيها شيء وهذه يعطيها القسم بين الزوجات ليس واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام ليس برغم أنه كان يفعل عليه الصلاة والسلام ويعدل بين الزوجات لكن لا يجب عليه استنبطوا العلماء من قوله تعالى أحسنت ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت من من عزلت فلا جناح عليك لو تركتها للتيل 3-14 عزلتها لا جناح عليك يعني مرفوع عنه الجناح لذلك تفضل هذا قلنا بارك الله فيكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد قال العلماء فيها قولان أو فيها تفسيران التفسير الأول أن القسم لم يكن واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى ترجي من تشاء منهن أي من النساء من نسائك يعني ترجيها من تؤخرها فلا تأتيها ترجي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء تقرب منك من تشاء منه وتوء إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن من عزلت فلا جناح عليك إذا عزلت لا جناح عليك في أن تعزر من نسائك يوما أو أسبوع أو شهرا هذا القول الأول والقول الثاني لعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قبل القسم لأن النبي عليه والسلام كان إذا أراد أن يسافر أقرع بين النسائي فأخذ التي خرجت عليها القرعة فإذا عاد ابتدأ القسم فيمكن أن يكون فعل ذلك قبل أن يقسم لهن نعم. نتوقف هنا إن شاء الله تعالى ونأخذ الأسئلات أما غير النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا بأنه إذا عاشر أحدهن في ليلة الأخرى فعليه يقضي للثاني فإن لم يقضي يأثن هذه مسألة بخلاف المسألة الأخرى وهي مسألة العدل في الجماع أكرمكم الله أنه لا عدل في الجماع باتفاق العلماء يعني لو كان مع هذه ليلة والثانية ليلة فجمع الأولى لا يشترط أن يجمع الثاني العدل في المبيت فقط ولذلك يقسم لا حتى ولو كانت حائضة دامت ليلتها يقسم لا لأن القسم ليس المقصود منه أكرمكم الله الجماعة ونحو المؤانسة والجلس معه في البيت وتحديثها ونحو ذلك فهذا الغرض من القسم أحسن الله إليكم هذا سأل يقول لو أن رزلا قام في هذا المسجد يقول لو أن رجلا قام في هذا المسجد فشك إلى الناس مرضه وحاجته وسأل الصدقة فهل علي بأس أن أقول له اجلس أم التزم بقول الله وأما السائل فلا تنهر يستحب لك أن تقوم وتطبطب عليه وترمت على كتفه وتأخذه برفق إلى خارج الباب وتقول له لا يجوز أن تسأل الصدقة في المسجد إنما يمكن أن تكون خارج المسجد ثم تعلمه هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال إن كان عليك جبل من دين أداه الله عنك قال ماذا أقول يا رسول الله قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك أحسن الله إليكم وبارك فيكم سأل يقول فضيلة الشيخ والله ما أرى نفسي إلا من المنافقين نسأل الله العفو والعافية والإشكال هنا قد يدعو الإمام أو الخطيب على المنافقين ونحن نؤمن فبهذا نؤمن على أنفسنا نرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا أنت إن شاء الله من المؤمنين إذا شعر الإنسان بأنه منافق أو أنه مقصر أو أنه عاص فذلكم الرجل شعر بهذا الشعور للإيمان الذي في قلبه وإلا فلو كان منافقا ما شعر بهذا الشعور ما دامت نفسه لوامة تلومه فهي نفس المؤمنة. أما النفس التي ليست لوامة ولا تلوم صاحبها حتى وإن فعل المعاصي فتلك هي النفس المنافقة نعم. بارك الله فيكم هذا سائل يقول السلام عليكم ما, حكم ما الحكم لو زوج الولي الأبعد مع وجود الأقرب بلا عذر وما الحكم لو أجازه الأقرب بعد صح مع الكراهة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سائل يقول فضيلة الشيخ ما حكم الصور الفوتوغرافية في الدعاية الانتخابية اختلف العلماء فيها على قولين القول الأول قول الشيخ ابن عثمين رحمه الله أنه يرى صور الفيديو أو صور الفوتوغرافية ونحو ذلك بأنها مباحة وجمهور العلماء المعاصرين يرون أن الأصل فيها الحرمة سواء كانت فيديو أو صوراً فيتغرافية أو صور على الهاتف المحمول أو نحو ذلك ولا يجوزون منها إلا ما كان للحاجة إلا ما كان للحاجة فإذا احتاجوا إلى صور الفيديو أو المحمول لغرض تعليمي أو غرض ديني أو غرض طبي أو غرض أمني أو نحو ذلك صح لكن أنا وجهت نظري أن الصور للانتخابات لا حاجة لها أنت الناس لا ينتخبونك لوجهك ولا لطولك ولا لعرضك ولا لحيتك وإنما ينتخبونك لأقوالك وإنجازاتك ومبادئك وقيمك فبدل ما تعمل صورة طويلة وعريضة وتكتب عليها انتخبوني اكتب قيمي كذا أو مطالبي كذا أو أنا أريد أن أفعل كذا وكذا وكذا في مجلس الشعب فإن كانت هذه الإنجازات أو هذا البرنامج الذي يمكن أن يلخص في سطر أو سطرين أو ثلاثة يروق للناس سينتخبونك أما مسألة الصور أنا لا أرى أن هناك حاجة لهذه الصور، ليست هناك حاجة أصلا لهذه الصورة إذا قلنا بقول جمهور أهل العلم بأن الصور محرمة أما إن كان يأخذ بقول من يقول بأن هذه الصور مباحة فخلاص لا إنكار في مسائل الاجتهاد أحسن الله إليكم وبرك فيكم سال يقول الرطوبة فرج المرأة ذكرتم الأقوال ولم ترجحوا قولا وما أدلة المخالفين نحن لم نرجح قولا لأننا سنخالف الإمام البخاري رحمه الله في المسألة فنقول بأن رطبة قاوة فرج المرأة طاهرة ولكن تنقض الوضو وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أما الحديث الذي استدل به لما البخاري رحمه الله حديث المنسوخ فإن هذا الحديث يحتمل المذي وليس الرطوبة فإن الرجل إذا جامع زوجته غالب على الظن أنها تمزي قبل أن تمني تمزي. فهذا المذي نجس فيمكن جدا أن يستدل بها على نجاسة المذي لكن رطبة فرج المرأة التي تنزل منها بلا شهوة وتنزل عادة وغالبا أولا في مشقة عظيمة إذا أوجبنا على البنات والنساء نحو ذلك أن يغسلن ما نال الثوب منها الأمر الثاني أنه لا دليل على النجاسة ولو كان نجسا جاء الدليل الصريح الواضح فالذي أمين إليه والله أعلم أن رتوبة فرج المرأة طاهرة كما قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله لكنها تنقض الوضوء كالريح فهو طاهر وينقض الوضوء نعم أحسن الله إليكم سأل يقول بما يتعلق الأكل والشرب بالجنابة هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما تعلق النوم بالجنابة كالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب توضأ ثم, ثم نام عليه الصلاة والسلام فهذا حكاية فعل وحكاية الفعل تدل على الاستحباب أحسن الله إليكم وبارك فيكم سائل يقول شيخنا أحسن الله إليكم مع نقل ابن المنزل للإجماع على القول الثاني بأنه بوابا يقول ذكر إسقاط الاغتسال عمن جامع ولم ينزل رجاء توضيح ذلك جزاكم الله خيرا ابن المنذر ذكر من قال, ذلك من قال بذلك من الصحابة ثم ابن المنذر رحمه الله قال في النهاية ولا أعلم اختلافا اليوم في إجاب الاغتسال إذا هو يذكر لك الباب العنوان فلا تأخذ من العنوان وإنما تأخذ من كلام العلماء والترجيح في الآخر نعم. أحسن الله إليكم وبرك فيكم سائل يقول ما حكم عدم الوقوف على رؤوس الآي في قراءة الفاتحة في الصلاة يستحب الوقوف على رؤوس الآي لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآي فإن أكمل صح وكره له ذلك أحسن الله إليكم سائل يقول هل يسترط في ماء المرأة أن يكون دافقا يتبعه لذة حتى في حال اليقظة وما حكم الإفرازات التي تخرج منها الإفرازات التي ذكرناها ليرطوبة فرج المرأة طاهرة ولأنها لا تنزل مع شهر طاهرة ولكنها تنقض لضوء أما المذي والمني من المرأة كالمذي والمني من الرجل تماما فالمذي قد ينزل من الرجل ولا يشعر به لأن شهوته قليلة عند المدعبة والقبلة للزوجة ونحو ذلك وقد ينزل من الشباب عند النظر ونحو ذلك أما المني فلابد أن يشعر به الشاب أو الرجل في نزوله لأنه ينزل بدفق يؤثر على الجسد كله بانكساره، كذلك المرأة أحسن الله إليكم سائل يقول ما حكم التورق عن طريق بنك التمويل الكويتي وجزاكم الله خيرا جزاك مثل وبارك فيك لا بد من وصف هذه المسألة لأن التورق له ثلاث صور أذكر لنا الصورة ونوضح لك إن شاء الله أحسن الله إليكم سائل يقول رجلان شريكان في حضانة الأول هو صاحب الحضانة والثاني ذو خبرة في إدارة الحضانة واتفق على الآتي أولا أن يخرج إيجار الحضانة من الربح ويحصل عليه الأول بصفته مالك المبنى ثانيا يحصل الثاني على راتب ثابت مقابل عمله ثالثا الباقي من الربح بينهما فما حكم هذه الشركة لا بأس مدام تراضي على ذلك لا بأس فإن كانت هذه ليست صفتها صفة الشركة الإسلامية الصحيحة أن هذا الذي يأخذ إيجاراً على الحضانة طيب يبقى هو مش مشترك بإيه والتاني بياخذ راتب على العمل يبقى هو مشترك بإيه والباقي طب لو خسرت الحضانة كيف ستكون الخسارة فالصورة الصحيحة أن يدخل الرجل بالحضانة ويدخل الآخر بالعمل ثم يقولون مثلا الربح بيننا أثلاثا واحد ياخد الثلث ياخد الثلثين أو أرباعا واحد ياخد الربع، واحد ياخد الثلاث أو أنصافا كل واحد النصف على حسب ما اتفق عليه لكن إن اتفقوا على هذه الصورة فلا بأس فإن الأصل في المعاملات الحل إلا أن يأتي دليل على الحرمة نعم بارك الله فيكم سائل يقول هناك بعض الإخوة متلبسين بموضوع الإسبال نرجو منكم التوجيه وجزاكم الله خيرا متلبسين فعلا وتم القبض عليهم متلبسين نحن نقول إذا رأى إنسان آخر في مخالفة شرعية يشرب دخان ولا يقصر في صلاة أو نحو ذلك ينبغي ألا ينصحه علنية أو يرشد إليه وإنما ينبغي أن يتودد إليه وأن يتقرب منه أن ينصحه فيما بينه وبينه كما قال الشافعي رحمه الله تعمدني بنصحك بانفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ إلى استماعه وروا مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكون رفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع رفق من شيء إلا شانة أحسن الله إليكم وبارك فيكم سال يقول قرأنا في جريدة صوت بلدي نداء أبو إسلام إلى العلماء أن مصر تسرق من بين إيدينا فما هو الواجب عمله علينا في هذه الأيام خاصة في هذه الفتن التي تثار يوما بعد يوم لا أقمئن إن شاء الله لن تسرق ولا شيء فإننا قاعدين على أرضهم إن شاء الله لو سرقوها سيسرقون معهم لا فيش سرقة ولا حاجة بالنسبة لعلمانيين وهؤلاء الذين يريدون أن يصدروا قوانين قبل الانتخابات كل هذا كلام في الهواء لا تسمع له أن المسألة ستمشي مشا طبيعيا إن شاء الله تعالى. وكما ترون أن الله عز وجل هو الذي يدبر الأمور ما كان أحد يتصور أن مصر ستصل إلى ما أصارت إليه من الحرية والعدالة والكلمة ما كان أحد يستطيع أن يقول كلمة الحق ولا أن يصطع بها بل كان الإنسان يرى الرشوة أمامه ولا يستطيع أن يتكلم ويرى المحسوبية والواسطة فلان يأخذ كم فدان وفلان يأخذ كذا ولا يستطيع أن يتكلم ويذهب إلى أحد الناس يحدثنا اليوم يقول يقف في المرور قلت ثلاثة أيام في المرور من أجل أن يعمل رخصة للسيارة وبكرة وتعالى والكمبيوتر عطلان إلى آخر ودخلت امرأة متبرجة على على الشباك. ندولها وقعدوا على الكرسي في نص ساعة عطوها الرخصة ومشت ما كان يقول ما كنا نستطيع أن نصنع شيء ولا نقول كلمة لأنه لو قال كلمة للموظف الضابط خلاص روح وتعالى بكرة وما استطيع أحد أن يعني ينصفه أبدا لكن هذا الذي نحن فيه الآن صدقوني لا 25 يناير ولا 27 فبراير ربنا سبحانه وتعالى يعني جاء بهذا السبب البسيط جدا ليقدر الأخدار ما كان أحد يتصور أن رجلاً رئيس دولة يملك كل هذه القوة ماشي يتنزل عن الحكم ماشي لكن يدخل السد أمر غريب أولاده يدخلون السد أمر عجيب صلت الله عز وجل أمن الدولة بعضهم على بعض يخربوا, المس... يخربوا ال... كل مناطق أمن الدولة يعني وزير الداخلية نفسه يصدر أوامر للبلطجية وللبلس السري أن يقوم يخرب ويحرق أمن الدولة فربنا سبحانه وتعالى أوقع الظالمين بعضهم في بعض لأن خاف لما هيتمسك هو هيمسكوا أمن الدولة أول ما يعزوه يعزوه هو فقال خرب أمن الدولة كلها يمخرب أمن الدولة كله، فكان هذا في مصلحة الشعب يعني أهلك الله الظالمين بعضهم ببعض ما كان أحد يتصور هذا ما كان الشباب اللي خرجوا في 25 أين يتصورون أن كل أو معظم أماكن أمد الدولة ستحرق بهذه الطريقة ثم ما كان أحد يتصور أن كل الدنيا خلف الإسلاميين وخلف الدعاء الآن العلمانيون محتارون قالوا الديمقراطية الدمقراطية فجنن حكمهم للديمقراطية بتاعتهم فوجيهوا بأنهم وقعوا في مأزا لا يريدون أحد لفظهم الشعب فهم يرفضون الآن أنفاسه الجمل بسرعة عاوز يعمل دستور وتعديلات مش عارف إيه محدش سمع على الشاشة التلفاز بسرعة يستأجروا شاشة ويقولوا كلمتين ويستأجروا شاشة ويسبوا الإسلاميين والislamيين ماشيين في طريقهم سواء كان الإخوان المسلمين أو السلفيين أو الجماعات الشرعية أو أنصر السنة أو الدعوة والمشايخ والعلماء يعني كل ما علمني نظرة يمينا وجد إسلاميين وجد شمالا نزل يسل... إسلام إيه ده ففعلا يعني نحن نعذر العلمانين لأنهم الآن يلفظون أنفاسهم الأخيرة إذا مشت الأمور كما يرام ويعني كثير من الناس رأى لمصر رؤى طيبة وجميلة ومستقبل مشرق مصر فعلا مقبلة على مستقبل مشرق جدا ستكون إن شاء الله فيه عدالة في حرية في رخاء في نماء في أشياء طيبة جدا في تحكيم لشرع الله عز وجل سيكون قريباً إن شاء الله تعالى يعني أحد الناس يقول منذ خمس سنوات قبل الثورة بخمس سنوات رأى رؤية وما كان يعرف لها تفسير شاب من شباب الصحوة الملتزين الملتزمين المقيمين للليل يرى رؤية ما كان من خمس سنوات ما هذه الرؤية ذكر لي صديقه أنه حكاها له رأى عبد الناصر صورة عبد الناصر على حائط ومسك كرباج ثم سقطت ثم طلعت مكانها صورة السادات ماسك كرباك ثم سقطت ثم صورة مبارك ماسك كرباك ثم سقطت ثم رأى صورة مكتوب عليها بالمؤمنين رؤوف الرحيم هذه بشرية طيبة مصر إن شاء الله مقبلة على الخير أنا وجهة نظري أن الناس في مصر فعلا أقبلوا على الله عز وجل وبدأوا الكبير والصغير يقبل على الله والنساء يلبسن الحجاب والأطفال على القرآن الكريم والناس صلح حالهم فأراد الله أن يصلح أمراءهم وأن يصلح حال البلد فهذا كل منحة من الله لنا فعلينا أن نزداد شكراً ونزداد دعاءً وتضرعاً وتقرباً إلى الله عز وجل وأكتفي بهذا وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغلقاتهم